هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق مِن لنا من شفعاء لنا او نرد ف نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون